آه يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما احسنت بالله ظنا يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما احسنت بالله ظنا احسن بالله الله يشفيك رب البرايا المبتدي بالعطايا عفا وحط الخطايا وزاد أجراً, وحسنا وزاد اجرا وحسنا نادتك كل العيون في عبرة وشجوني دعت بدمع هاتوني يزول ليل المعنى يزول ليل من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما احسنت بالله أحسنت بالله ظن عذب القدير الكريم المستعان الرحيم من كل جرح أليم أثار في القلب حزن حزن يشفيك رب العباد بعد العناء والسهاد يؤتيك نور الفؤاد يعطيك ما تتمنى يعطيك ما تتمنى من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما احسنت بالله ظنا غدا يجاب الدعاء ويستهل اللقاء غدا يكون الشفاء طيرا يردد لحنا طيرا يردد الأحنى آه غدا يجاب الدعاء ويستهل اللقاء غدا يكون الشفاء طير يردد الأحنى طير يردد الأحنى